بسم الله الرحمن الرحيم يا سيد والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صوات مستقيم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 إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَوْ لَيَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فِغَاءً فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ طُغْمًا لَّا يُبْصِرُونَ أَسَوَا عَلَيْهِمْ ءَا نُذِعْتَهُمْ أَمْ لَمْ إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وغلب لهم ذَلَنِ أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ أَهْلَمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ إذ أرسلناها إليهم أثنين فكذبوهما فعززناها بثالث فقالوا كذّبوهما فعززناه بثالث فقالوا إننا إليكم مرسلون أو ما أنتم إلا بشر لَنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إن أنتم إِلَّا أَنْتُمْ مَا إِنَّنَا إِلَيْكُمْ لَمُسْنَدُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ أَعَدُّ إِمَّ انت طيرنا بكم لا ان لم تنتهوا لموجما منكم ولا يمسنكم ولا يمسنكم من نعداب معكم آي ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسرى قال عليه وَمِنَ السِّنِينَ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا اتَّبِعُوا مَن وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَتَتَّخِذُونَ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِن, أن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِي عَنْهُ شَفَاعَتُهُمْ لا تغني عني شفاعتهم سيأولون لا ينقذون <تصفيق> إن يا إذا نفي ولا رب بكم فاسمعوا بي لداخل الجنه او على ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وَمَا نَأْتِيهِمْ بِالْحَدِيثِ إِلَّا وَهْوَ تَرَاثُ الْأَوَّلِينَ وَأَنَّهُمْ كَانُوا يَسْأَلُونَكَ وَمَا لَهُم صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على الهباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به استعون الم يروا كم اهلكنا قبلهم من القرون انهم اليهم لا كل لنا جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَزَّرْنَا وَفَزَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْهُلُونِ لِيَأْكُنُوا وَفَجّرْنَا يَنَسِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْ أَيْدِيهِم أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَبِحَيَوَانِ الذي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِنْ مَّا تُمْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ وَآيَةٌ لَّهُمْ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ والشمس تجري لمستقر لغى ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادك العزون القديم لالشمس يندبغي لا ان تدرك القمر ان تدرك القمر ولا الليل سابقنها وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذرياتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم وخلقنا لهم من مثله ما شان ورقمهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون الا رحمه منا الا رحمة منا ومتاعا الى وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رُبِّهِمْ إِلَّا إلا كانوا عنها مارضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا قال الَّذِينَ كَفَرُونِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِبُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ظَلَالٍ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 فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداف إلى ربهم ينسدون قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعْثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا هَذَا مَا وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ كانت الا نصيحه واحده فائدههم فإذا, فاذا هم جميع لدينا مخبرون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 وَلَا أَزْوَاجَهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُم يَدَّعُونَ سَنَابِلُ قولا من رب رحيم وامتياز اليوم أيها المجرمون الأن أهدي إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وألو بدوني هذا صراط مستقيم وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ شِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِدُونَ هذه جهنم التي كنتم توعدون أصروها اليوم بما كنتم تكفرون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 ولو نسيرنا أولى طمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولاونساء اول مسخ منهم ما كانتهم فما استطاعوا ضجا ولا يرجعون امنعن عمر هنا كسف الخلق افلا تعقلون وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشَّرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهِ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ تنذر من كيان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم عاملت ايدينا انعاما فهو فهو يغنم عليكم لهم فمنها ورغب ومنها ياكلون وَنَحْنُ فِيهَا مَنَامًا وَفِي مُسَارِبِ أَفَلَا يَشْكُونَ وَاتَّخَذُوا لله آلهه تنلعنهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لا يستطيعون نصرهم ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان على قوين حين فت فإذا اننا خلقناهم هو خصيب مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي إلي ضام ويارمي قل يحييك الذي أنت شاءها أول مرة وهو بكل خلق عليك <تصفيق> الذي جعل من الشجر الأخضر نارا فإذا, فإذا انتم من هو تقيد الذي خلق السماوات والارض وبقادر بما لا يخلق مثلكم بدلا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 انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له يكون فسوحانا الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون